119. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 110. وكل كانوا ظالمين 111. إن شر الدواب عن 114. الذين كفروا فهم لا يؤمنون 115. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون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 119. إن الله لا يحب الخائنين 110. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون